وَإِنْ طَلَّقْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَقًّا طَيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوهُنَّ فَلَا تَأْخُذُوهُ مِّنْ شَيْءٍ ۚ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض و قد من منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما انكحا بانكم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتة فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وقواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات النخت وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْبَعنَكُم وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّبَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ دخلتم بهم، فإن لم تكونوا دخلتم بهم، فلا جناح عليكم وحلائل وابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن